117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. سبح لله ما في السماوات ونر 119. وهو العزيز الحكيم 110. له ملك السماوات ونر يحيي ويمين and love. 122. وهو بكل شيء عليم 123. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم نستوي على العرش لعله ما 121. الله بما تعملون بصير see آمين <تصفيق> <تصفيق> إغ و وصول يذكم ت م ب ركم ق كُمْ <laughs> لَوْ something 117. وكل وعد الله الحسن 118. والله بما تعملون خبير 119. من ذا الذي يقرض 129. واترى المؤمنين والمؤمنات يسعانوهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري فيها الامناء خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوما يقول المنافقون والعن 117. وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله 118. بالله الغرور 119. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَانَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا <تصفيق> أن والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديق والسهداء عند ربهم لهم أجرهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَعْلَمُوا أَنَّ مَا وتفاخل بينكم وتكافر في الأموال والأولاد كمن Ah! Whoa! 119. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 110. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 124. والله لا يحب كل مختار فخور للذين يبخلون 125. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتونف إن الله ان غني يرحمير <الحميل> لقد ارسلنا رسلا بالب في بأس شديد Amen. لأن